بل ضده وهو القضاء حيث قال الناظم رحمه الله ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل وفعل كل او فبعض ما مضى وقته مستدركا به القضاء الاداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه فعل بعض هذا الذي قدمه الناظر تبعا للاصل ولذلك قال وقيل كل اذا هذا تضعيف للقول الثاني او حكايه لتعريفين كما سبق بيانا فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه هذا الحد مشتمل على صورتين ملخص ما مضى هذا الحد مشتمل على صورتين الأولى فعل الكل في الوقت وهذا كما عرفنا أن قوله بعض ليس للتقييد بالبعضيه وإنما هو لبيان الواقع فاذا كان فعل البعض أدى ففعل الكل من باب أولى وأحرى إذًا البعض هذا هل ذكره للاحتراز عن الكل بحيث لو فعل الكل في الوقت لو فعل الكل في الوقت حنين لا لا يوصى بكونه اداء قطعا ليس هذا مرادا لماذا انه يرد عليه طال حدي إذا كان فعل البعض في الوقت وفعل البعض الاخر خارج الوقت هذا يسمى اداء اذا فعله كاملا في الوقت من باب أولى وأحرى اذا هذه الصورة داخل أولى داخل. لكن هل يا بالمنطوق بالمفهوم فاحوى الخطاب الثاني هذا من الايراد على المصنف صاحب العاصل وكذلك الناظم اذا يدخل في حد الاداه هذه الصوره وهذه الصوره مقطوع بها فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه دخل فيه الصوره الاولى وهي فعل الكل في وقته الصوره الثانيه فعل بعض معين فعل بعض معين والناظم كصاحب الاصل وان أطلق البعض يعني انه مبهم فيصدق على الركعه وما دونها الا انه ينبغي تقييده من الخارج ينبغي تقييده من الخارج يعني البعض هذا هل هو معين او غير معين في ظاهر كلام المصنف انه غير غير معين لانه قال فعل بعض اذا البعض هذا صادق تكبيره الاحران صادق بالتكبير وقراءه الفاتحة صادق بالتكبير وقراءه الفاتحة والركوع صادق بالرفع من الركوع إلى اخره فيصدق بالركعه وما وما دونها حينئذن البعض هذا يجب تقييده من خارجه والمراد حينئذ نفسه بالركعه بتمامها ركعه بي بتمامها وبينت ان ليس المراد هنا بحث المساله هل يدرك بالسجد الأولى او لا انما المراد ما ذكره الفقهاء لتحقيق المسائل ليس هذا محلها وانما المراد المثال وشان لا يعترض المثال اذ قد كفل الفرض الاحتمال هنيد تقييده بركعه نقول هذا علم من خارج اذا الصوره الثانية فعل بعض معين وهو ركعه في الوقت والباقي بعد خروجه الباقي بعد خروجه هل هذه الصورة يدل عليها التعريف في ظاهره لا وانما يدل عليها ب بذلك ولذلك مر معنا كلام محلي شارح الجمع انه قال فعل بعض في الوقت مع فعل البعض الآخر خارجه إذا لابد من زياده من أجل تصحيح التعريف وإلا في ظاهره فعل بعض فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه اذا البعض الاخر مسكوت عنه قد يفعله وقد لا لا يفعله فيصدق عليه أنه انه ادا وليس هذا بمراد ونما مراده موافقه الفقهاء احنا من خارج علمنا أنه اراد بالبعض هو الركعه بي بتمامها ومعلوم قطعا ان الركعه لا ترجى عن سائر الصلاة اذا لابد من اقاء تمامها بعد خروج الوقت اذا هذه الصوره داخل او لا نقول نعم داخله اذا فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه يعني خروج الوقت دخل الوقت قبل خروجه لما علمنا ان التقسيم او الوصف بهذه الاحكام الثلاثه اداء وقضاء واعاده إنما هو لنوع واحد من لنوع واحد من انواع العبادة وهي التي عين وقتها من جهه الشارع وحده عينه وحده إذ لا يرز من التعيين التحديد والمراد بالتعيين مع التحديد أن يعلم لها اول واخر معلوم الطرفين هذه تسمى عباده محدده تسمى عباده محددا اذا فعل الكل في الوقت هذه صوره داخلة في الحد الثاني فعل بعض معين وهو ركعه في الوقت والباقي بعد خروجهم ولا شك أن وقت الأداء في الصورة الأولى جميع الوقت اولى ايقاع العبادة بين طرفي الوقت جميع الوقت وقت للاداء هذا لا اشكاله فيه لا شك ان وقت الاداء في الصوره الاولى جميع الوقت اذ متى وقع كله فيه سواء وافقت العباده الوقت من اوله لاخره منذ أن انزالت الشمس كبر وسلم خرج الوقت استغرق اولى استغرق أو كانت العبادة أقل من الوقت فان يكون صلى في نحو نصف ساعه عينين فيه زائد قبل و بعد الوقت جميعه للعباده يسمى أداء سواء استغرق العبادة جميع الوقت باجزائه من اوله إلى آخره أو في بعض منه ولو انطبق آخر فعله على آخر الوقت فهو فهو اداء واضح هذا لان الوقت هنا مقدر شرعا له أول وآخر متى ما لم يوقع العبادة قبل دخول الوقت ولم يخرج جزءا منها بعد خروج الوقت يسمى اداءا سواء طابقت العباده الوقت أو فعله في جزء منها أو انتهى من العبادة مع اخر وقت لوقت الاداء هذا كله يسمى يسمى اداء وهذا محل اتفاق لا نزاع لا نزاع فيه البتة وكذلك الصوره الثانيه فان الركعه متى وقعت في الوقت في أي جزء منه فذلك الوقت وما بعده أداء للكل أداء لي للكل لماذا لان قلنا بأن الصوره الثانيه داخلة في مسمى الأداء ولا شك أنه قد فعل ركعه ثم خرج الوقت حينئذ الركعات التالية التي وقعت بعد خروج الوقت قلنا فيها بخلاف لكن المصنفنا وتبعه الناظم اراد ان يمشي على ما عليه جمهور الفقهاء في الصلاح الاداء فسموا الجميع ماذا سموا الجميع اداء لكن بشرط أن تقع الركعة بتمامها قبل خروج الوقت فان وقع شيء منها على خلاف فان وقع شيء منها جزء منها قل من الركعة قبل خروج الوقت ثم خرج هذا على هذا الاصلاح يسمى يسمى قضاء ولا يسمى اداء اذا الصوره الثانيه داخله اولى قلنا نعم داخله لكن هل هي داخلة بفعل جميع العبادة في الوقت؟ الجواب لا وانما الاصل فيه إذا نظرنا إلى الى الظاهر ونقول ادا ما فعلت العبادة في وقتها المقدر لها شرعا والقضاء كان خارجا هذا الاصل فيه ولذلك مذهب الاصوليين انها لا تصل لا بادا ولا بقضاء لكن المصنف هنا خالف فمشى على مذهب الفقهاء كما مر بيانه وحينئذ نقول وصف العبادة جميعها وصف العبادة جميعها بالأداء هذا فيه الحاق ما خرج بما كان في وقت الأداء وإلا في الاصل فهو ماذا فهو ليس باداء ولا بقضاء هذا الأصل فيه لأن الأداء معلوم الطرفين ولابد ان تكون العباده واقعة في بين الطرفين والقضاء معلوم أنه خارق اقاع العباده خارج الوقت وهذه اشتملت على الوصفين اذا ليست أداء ولا ولقد لكن مشى المصنف علامه اشتهر عند اكثر الفقهاء صلاحهم أن ما كان صورته بهذه الصوره ايقاع ركعه كامله في الوقت ثم خرج الوقت فالجميع يسمى يسمى اداء يسماه اداء وكذلك الصورة الثانية فإن الركعه متى وقعت في الوقت في اي جزء منه فذلك الفعل وما بدا وما بعده اداء للكل لكن مراده أن تكون هذه الرقعه آخر وقت الاداء آخر وقت الاداء والقضاء عكسه نقيضه وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركان به القضاء والمقابل للصورة الاولى من القضاء ها الان عندنا اداء يشتمل على صورتين ثم عندنا قضاء ونقيضه هو نقيضه, هو نقيضه اذا ما المقابل للصورة الاولى الصوره الاولى في الاداء فعل الكل في الوقت اذا المقابل له في القضاء فعل الكل خارج الوقت الصوره الثانيه فعل ركعه بتمامها في الوقت اذا مقابله في القضاء فعل ما هو اقل من الركعة في الوقت اذا صار ماذا صار كل من الاداء والقضاء متقابلين لانه نقيضه لانه نقيضه اذا المقابل لصوره الاولى من القضاء هو فعل الكل بعد خروج وقته بعد خروج وقته يعني وقت اداء الكل اي الوقت الذي يكون فعل الكل فيه اداء هذا يسمى ماذا يسمى قضاء اذا فعل العباده كلها في الوقت اداء يقابله من القضاء فعل كل العباده خارج وقت الاداء خارج وقت القضاء هذا لا اشكال فيه يسمى ماذا يسمى قضاء ولو ادعينا الاجماع لما بعد والمقابل للصورة الثانية من القضاء هو فعل اقل من ركعه قبل خروج الوقت والباقي بعده تضح الآن عندنا صورتان في الأداء وعندنا مقابل كل من الصورتين في القضاء على هذا التفصيل وهذا انما كان قضاء لماذا اعتبرنا كون فعلي ما هو اقل من الركعة قضاء نقول لماذا هل لكونه قد اوقع ما هو اقل من الركعه خارج وقت الاداء هل لهذا الآن عندما اوقع أقل من الركعه قبل خروج الوقت اذا هل صادف هذا الفعل وقت الاداء هل صادف وقت الاداء نعم صادف وقت الاداء لانه وقت الاداء محدد وهو قد كبر وقرا الفاتحه وركع ثم رفع وخرج الوقت اذا اوقع هذا الجزء الذي اقل من الركعه في وقت الاداء اذا لماذا لا يسمى اداءا نقول لفقد الشرط لفقد الشرط فعندنا في تسمية العباده أداء عندنا وقت وشرط عندنا وقت وشرط اما الوقت فهو المقدر له شرعا له أول وآخر وعندنا شرط دل عليه النص الحديث من أدرك ركعه من الصلاه فقد أدرك الصلاه اذا هذا الحديث يدل على ماذا على أن الأداء على ان الاداء اخص من مطلق وقت الأداء على ان الاداء اخص من مطلق وقت الاداء فكل ما كان واقعا اداء فهو في وقت الأداء وليس كل ما كان واقعا في وقت الاداء فهو اداء صحيح كل ما كان من العباده أداء لازم منه أن يكون ماذا في وقت الأداء لكن هل كل ما وقع في وقت الاداء فهو أداء؟ الجواب لا وانما يشترط فيه أن يكون فعلا للعباده بكمالها أو بعضها لكن قدر ركعه اذا الركعه واقعة في وقت الأداء فهي اداء ركعه بتمامها فهي اداء اقل من الركعة هذا محل الاحتراز أقل من الركعه وقع في وقت الأداء ولكنه ليس باداء وقع في وقت الأداء ولكنه ليس ليس باداء واضحه وقع في وقت الأداء ولكنه ليس باداء اذا هل كل ما وقع في وقت الاداء يكون اداء الجواب لا اذا ما كان اقل من الركعة وقع في وقت الاداء لكنه لا يسمى اداء لماذا لا يسمى اداء أنه قد وقع في وقت الأداء لفقد الشرط لفقد الشرط إذا عندنا وقت ادا وعندنا شرط خارج عن وقت الأداء وهو ماذا ان يكون البعض الذي وقع في وقت الأداء أن يكون ركعه بتمامها فماذا أما ما كان دونه فدل النص على أن من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه اذا من ادرك اقل من ركعه لم يدرك لم يدرك الصلاه إذن وقع ما كان دون الركعة في الوقت وليس باداء اذا فرق بين بين المسالتين وفرق دقيق فرق دقيق وهذا انما كان قضاء عنه. يعني ما كان دون الركعه لعدم تحقق الشرط لا لكونه وقع لا في وقت الاداء بل هو وقع في وقت الاداء لكن لم يتحقق الشرط تبيين هذه الفائده لم يتحقق الشرط إنما كان قضاء لعدم تحقق الشرط وهو كونه ما في الوقت ركع هذا شرطه لا لان ما فعل ليس في وقت الأداء لا لان ما فعل ليس في وقت الاداء لا هو في وقت الاداء لكن لم يسمه الشرع اداءا لماذا لكون الشرع قد زاد على وصف الأداء زياده على الوقت أن يكون المقدار المفعول ركعه فما زال اما ركعه فما دون حينئذ نحكم عليه بكونه ماذا قضاء وليس بادا مع كوني مع كوني قد وقع فيه في وقت الأداء في وقت الاداء اذا نعيد وهذا انما كان قضاء لعدم تحقق الشرط وهو دون الركعه وهو كونه ما في الوقت ركعه هذا هو الشرط لا لأن ما فعل ليس في وقت الاداء اذ لا شك في أن زمن الأقل من الركعه من وقت الاداء هذا لا شك فيه ان ما كان دون الركعة إنما وقع في وقت الاداء في زمن الأداء لكن الشرع الغى وصفه بكونه اداءا اذ لا شك في أن زمن الأقل من الركعه من وقت الأداء أي من الوقت الذي يكون الفعل فيه وبعده أداء اذ لو ادرك ركعه آخر الوقت منطبقا آخرها على آخره فذلك ادا وذلك ادا ووقتها بتمامه وقت أداء لا بعضه دون بعض يعني لا تتبع فنقول حينئذ الصلاة كلها ادا ولا نبعظها لا لا نبعضها وإذا لم يدرك فيه بتمام الركعة فليس اداءا لفقد الشرط لا لعدم وقت الاداء لفقد شرط لا لعدم وقت الاداء وسبق بيان ان كون المفعول ركعه شرطا من الحديث السابق وما قيل قال بعضهم إن وقت الأداء من أول الوقت إلى أن يبقى ما لا يسع ركعه عنيد على هذا التقرير السابق هل يصح هذا التعريف لوقت الاداء هل يصح او لا يصح اذا قيل بان وقت الأداء نحن لا نعرض الاداء نعرف وقت الاداء معرف وقت الاداء عنيد وقت الاداء اعم من الاداء اعم من, من الاداء والاداء خاص من؟, من الوقت فاذا عرفنا الاداء بانه من اول الوقت الى ان يبقى ما لا يسع إلا ركعه إذا ما كان دون الركعه على هذا التعريف لا يسمى وقت اداء وهذا ليس كذلك إذا قيل بأن وقت الاداء من اول الوقت الى ان يبقى ماذا مقدار ركعته ثم إذا كان أقل فليس بوقت ادا قل له هذا غلط ليس بصواب لماذا لأن النص دل على أن الركعة إنما هي ماذا ادراكها يسمى اداء وهي في وقت الأداء ولم ينفي ان ما دون الركعه أنه في وقت الاداء وانما نفى كونه اداءا نفى كونه اداءا فيبقى الاصل بان وقت الأداء من أول الوقت إلى آخره ثم يكون اعم من من الاداء اذ الركعه في الأصل ليست هي داخلة في مفهوم وقت الاداء هذا الاصل هذا هو الاصل وانما زادها ماذا النص فهو زياده على ما تقرر بيانه ان يكون هذا التعريف وهما يكون هذا التعريف وهما من شأه أن فعل اقل من ركعه في الوقت والباقي بعده قضاء والصحيح أن ذلك ليس لكون المفعول فيه ذلك الاقل ليس وقت اداء بل لعدم شرط كونه اداء اذا فرق بين النوعين وهو وقوع ركعه تامه ولذلك فرقنا بين الركعه وما دونها فادراك الركعه بتمامها اداء وهي في وقت الأداء ادراك ما هو دون الركعه ليس باداء مع كوني في وقت في وقت الاداء فرق بين النوعين فوقت الأداء هو جميع الوقت هو جميع الوقت واما صوره ما اذا فعل او فعل اقل من الركعه في الوقت والباقي بعده غير داخله في الأداء وان كانت داخله في وقت الاداء فهو لفقد الشرط لا لفقد كونه وقت اداء والفاصل بين الأداء والقضاء هو الفعل قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت هذا عند جماهير الاصوليين ولذلك المصنفون خالف عليه الاصوليون وهو أن العبره بفعل الجميع ان فعل الجميع في وقت الاداء فهو اداء وان فعل الجميع خارج الوقت فهو فهو قضاء واما ان فعل البعض والبعض فهذا لا يسمى ماذا أداء ولا قضاء لا حقيقة ولا مجازا وسماه بعض الاصوليين اداء بالتبعي توسعا ليس حقيقة بخلاف مذهب الفقهاء فانما سموه اداء حقيقه وعند الاصولين لا من باب التوسع يعني لالا تبعض العباده هما متقابلان ضدان اداء والقضاء حينئذ كيف يجمع بينهما في عباده واحدة ويقال هي اداء قضاء قالوا اذا نسمي الجميع ماذا نسمي الجميع اداء بالتابعين التابع من باب التوسع اذا الفاصل بين الاداء والقضاء هو الفعل قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت والوقت المعتبر للفعل قبل خروجه في الأداء هو جميعه جميعه من اوله إلى آخره لكن المصنف عرفنا أنه ادخل صورتين يعني زياده ما عليه الاصوليون على ما عليه الاصوليون وهو ماذا ادراك الكل زاد عليه ماذا ادراك ادراك البعض تمشيا مع مذهب الفقهاء كانه اراد ان يجعل اصوله ماشيا مع ما يقرر فيه في في الفقه لالا يحصل تضارب بين نوعين لأن الفرض أن المفعوله فيه كل العبادة أو بعض هو ركعه فيكون المراد في القضاء بعد الخروج يعني بعد خروج ذلك الوقت بتمامه لأنه الوقت الذي اعتبر في الاداء اعتبر فيه في الأداء فرق بين تعريف الأداء وتعريف وقت الأداء اذ ليس كل ما وقع في وقت الأداء يكون اداء ليس كل ما وقع في وقت الاداء يكون اداء وانما يكون اداء متى إذا كان ركعه بتمامها وإن كان دون ركعه فهو قد وقع في وقت الأداء لكنه لا يوصف بكونه أداء لماذا لا لكونه لم يوافق أو لم يقع في وقت الاداء وانما لفقد لفقد الشرطين ثم تسمية الكل أداء عند التبعيض على مذهب الفقهاء تسمية الكل اداء في الصورة الثانية بتبعيه ما بعد الوقت لما فيه يعني الحق الاخر بالاول لان الاخر انما فعل ماذا نحن سميناه اداء وعينئذ اما ان نلحق الأول بالآخر او الاخر بالاول وهما قولان وهما قولان سمي ماذا اداء بتبعيه ما بعده بعد خروج الوقت لما قبله أو بالعكس ان نتبع الاول للآخر يعني اما ان نتبع الأكثر للأقل ثلاث ركعات مثلا للاقل الركعه او نعكس يعني نجعل الاقل تابعا للاكثر ويسمح اذا قضاء وعلى الاول يسمى يسمى أداءً. وهذا مشى عليه بعض الوص لكن على خلاف فيه كونه اداء اذا سمي اداء اذا سمي قضاء لا اشكال فيه لكن إذا سمي اداءا فقد وقع بعض العباده خارج الوقت فكيف يكون أداء قال التبع يعني اتبع الاخر للأول أو اتبع الاول بالاخر فسمي الجميع ماذا سمي اداء اذا تسمية الكل أداء في الصوره الثانيه بتابعيه ما بعد الوقت لما فيه وهو كذلك لكن تبعيته تقتضي الوصف بالأداء حقيقة لا توسعا اذا سمينا جميع العبادة التي وقع اولها في آخر وقت الأداء رقعه تامه سميناه اداء حين نسمي جميع العبادات اداء حقيقه او توسعا عن قولا عند الفقهاء حقيقة وعند الاصوليين من باب التوسع اذا فرق بين بين قولين توسع يعني يعتبر قريب المجاز وكان بعض النص على انه ليس ليس بمجاز اذا لكن تبعيته تقتضي الوصف بالاداء حقيقه لا لا توسعا قال المحلبي في شرحه وزاد يعني المصنف مسألة البعض على الاصوليين مسألة البعض هذه لم يذكرها الاصوليون لماذا لان بحثها إنما يتعلق ببحث الفقيه وليس بحث الاصوليين وإنما عند الاصوليين يتعرضون لايقاء العبادة بتمامها اما التبعيض هذا ليس نظر اصولي لان نظر الفقيه هنا باعتبار النص والا الا في الفقيه انه موافق للاصول في كون هذه العباده إنما تقع في الوقت المقدر لها شرعا لكن لما دل النص حينئذ لا بد من الزيادة لا من من هذا هو التحقيق يعني صح التعبير نقول هذا هو التحقيق بمعنى أن هذه الصلاحات ينبغي أن تكون مرتبطه بالشرع فلا نجعله عامه لأننا نريد أن نفهم الشرع بمثل هذه الاصلاحات فلا لا يحصل تعارض حينئذ ان يكون عند وضع للصلاح مراعاه لما جاء به, به الشرع حينئذ نكون مذهب الفقهاء او وفق بالنسبه لي للأدلة قال المحل وزاد مسألة البعض على الاصوليين في تعريفي الاداء والقضاء في تعرفي الاداء والقضاء جريا على ظاهر كلام الفقهاء جريا على كلام الفقهاء اذا وافق الفقهاء جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما جريا على يعني وافق على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة ليس لذات الركعة لا توصل لا بقضاء ولا بعداء وانما ماذا الصلاة التي ادى منها ركعة هذا المراد لذات الركعة اي للصلاه ذات الركعتين اما ذا الركعه وحدها تصب باداء وقضاء لا تصلى باداء ولا قضاء لان ليست بصلاه وحده ليست بصلاه كذلك انما قال أدرك الصلاه يعني ادركها على جهه الاداء على جهه الاداء لذات الركعتين في الوقت بهما يعني بالأداء على قول وبالقضاء على على قول وليس المراد بهما معا أداء وقضاءا انما أداء على قول وقضى على على قوله وان كان وصفها اي ذات الركعه بهما أي بالاداء على قول والقضاء على اخر في التحقيق الملحوظ للاصوليين بتابعيه ما بعد الوقت لما فيه يعني إن نوصف ما وقع في آخر الوقت وهو مقدار ركعه وصفه الصلاة بكونها أداء عند الاصوليين على ملحظ ماذا ما بعده لما لما قبله يعني قيس أو حمل الأكثر على على الاقل لانه اذا اتى بصلاة كاملة كامله كاملة كامله قالوا هنا ما بعدها الركعه مشابهه لذلك يعني ما سيفعله في الركعه الثانيه هو بعين ما فعله في الركعه الاولى هذا الاصل حينئذ صارت ماذا كانها صلاة مستقله بتبعيه ما بعد الوقت لما فيه أي على قول الاداء والعكس اي على قول القضاء أي بعكس هذه التبعية وهو تبعيه ما في الوقت لما لما بعده يعني اما أن يلحق الأقل بالاكثر أو الاكثر بالأقل إن الحق الأقل بالاكثر فالكل قضاء وان الحق الاكثر بالاقل فالكل ادا هذا المراد هنا التبعيه اما ما بعده لما قبله او بالعكس قال وبعض الفقهاء فوصف ما في الوقت منها بالأداء وما بعده بالقضاء ولم يبال بتبعيض العبادة في الوصف بذلك يعني بعض الفقهاء هو اقل من جمهور الفقهاء وصفوا العبادة بالوصفين فقالوا هي أداء وقضاء معا بالاعتبارين ولم يبالوا يعني لم يلتفتوا الى الاعتراض بكون هذه العبادة قد وصفت بالاداء والقضاء وهما متقابلان كل منهما ضد ل للاخر فكيف توصل العباده بكونها اداءا وقضاءا معا في وقت واحد هي إما اداء وإما واما قضاء وهذا قول فيه ضعف الصواب انه يقول ماذا وفق للنص أننا نسميها أداء حقيقة لا توسعا لأن للصلاح ينبغي ان يكون مقيدا بالشرعي وهذا الذي ذكره المحل اعتذار عن المصنف في ذكر ما لم يعهد عند الاصوليين فانهم لا يصفون ما وقع منه ركعه فقط في الوقت باداء ولا قضاء لا حقيقة ولا مجازا اذا لو قيل ما هو مذهب الاصوليين في من أدى ركعه واحدة بتمامه ثم خرج الوقت هل هي أداء قضاء قل لا توصف لا باداء ولا بقضاء ولا لا حقيقة ولا مجازا هذا الاصل هذا الاصل عند جماهير الاصولين فان الصلاحهم أن ما بعضه في الوقت وبعضه الاخر بعده لا يوصف باداء ولا بقضاء اذا عندنا ثلاث الصلاحات على ما ذكره المحل وهو الموجود عند الاصولين وغيرهم ثلاث الصلاحات الاول الاصلاح جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء وهو الذي اختاره المصنف او وهو, وهو الذي عليه العمل عمل عليه عند عند الفقهاء الاصلاح جمهور الفقهاء وهو وصف جميع الصلات التي وقع منها ركعه التي وقع منها ركعه في الوقت والباقي بعده بالأداء حقيقة يعني لا لا توسعا وانما هي اداء حقيقه على قول وهو الراجح وبالقضاء حقيقه على قول آخر يعني اكثر الفقهاء اما أنه ادا وهو الاكثر وإذا قلنا بأنه قضاء كذلك نفرد الوصفة أو العباده كلها بوصف القضاء يعني لا نبحر فهذا الاصلاح مقابل للصلاح الاخر الاتي الذي يجمع بين الوصفين في في عباده واحده فالاكثر على انها أداء حقيقة واذا قيل بأنها قضاء قد قال به بعض الفقهاء حينئذ نكون على قول بأنه قضاء مطلقا لا نفصل بين اول العباده واخرها وبالقضاء حقيقة على قول اخر نظرا في كل من القولين الى ما يدل عليه من الأدلة لحديث من أدرك ركعه من الصلاه فقد أدرك الصلاة وأقل من ركعه هنا مقيد ليس كذلك اذا كان أقل من ركعه فلم يدرك الصلاة هذا النص الذي هذا المفهوم الذي دل عليه النص فإن ظاهره أن هذه الصلاه توصف بالأداء حقيقه وجعل ما بعد الوقت تابعا لما فيه تبعية تقتضي الوصفه بالأداء حقيقة بخلاف التبعية على قول الاصوليين فانه تقتضي الوصفه بذلك توسعا وكذا يقال في في القضاء اذا عند الاصوليين من وصف هذه العبادة بكونها اداء انمه بالتبعية وعند الفقهاء كذلك بالتبعية لكن تبعية الفقهاء غير تبعية الاصوليين تبعيه الفقهاء على وجه الحقيقة للنص وتبعيه الاصوليين على جهه التوسع على جهه التوسع انما ارادوا على جهه التوسع او لجؤوا الى هذا التوسع الا يجمعوا بين وصفين متعارضين في عباده واحده قالوا اذا نسميها ماذا وهم ارباب عقول ونظر قالوا اذا نسميها اداء ولو كان بعضه خارج الوقت لكن ليس هو اداء حقيقه وإنما هو من قبيل التوسع هذا للصلاح الأول إما ادا وإما قضا ادا بتبعية ما بعده لما بق لما قبله حقيقه وهو مذهب الاصولي مذهب الفقهاء او على جهه التوسع مذهب الأصولين الصلاح الثاني الصلاح الاصوليين وهو عدم وصف الصلاه المذكوره بهما نظرا لعدم وقوع جميعها في الوقت وعدم وقوع جميعها بعده هذا اكثر اصولين على هذا انها لا توصف لا بادا ولا بقضاء لماذا لأن لم تقع جميع العبادة في الوقت وتوصف بالاداء ولم تقع جميع عبادة خارج الوقت وتوصف به بالقضاء فانتفى انتفى حد الأداء فليست بادا وانتفى حد القضاء فليست فليست بقضاء اذا كيف وليس عندنا عباده هي أداء القضاء معا وظهر أن وصف جمهور الفقهاء لهما لها بهما باعتبار هذا التحقيق للاصوليين بتبعية ما بعد الوقت له على القول بالاداء او بالعكس على القول بالقضاء هو عين كلامي السابق الثالث الاصلاح بعض الفقهاء من جمع بين بين الوصفين قال هذه العباده التي وقع بعضها ركعه بتمامها في الوقت وبقي ذلك بعد خروج الوقت هي اداء وقضاء معا لم يبالوا ب مخالفة الجمع بين متعارضين صلاح بعض الفقهاء حيث وصف ما في الوقت من تلك الصلاه بالأداء وما بعده بالقضاء فجمع بين الوصفين في عباده واحده اذا الاقوال هذه متداخلة أو متباينه الصواب انها متباينة هذه الصلاحات الثلاث الصواب انها انها متباينه وليست متداخلة لأن الاصولين أو بعض الأصليين وان اطلق لفظ الأداء الا انه من قبيل التوسع بخلاف ماذا الفقهاء انما أطلق الأداء من جهه ماذا من جهه الحقيقة ففرقوا بين الحقيقة وبين التوسع فالقضاء حينئذ نقول مقابل الاداء فيكون وقته نقيض وقته ووقت الأداء هو جميع الوقت اذا فرق بين الأداء وبين وقت الأداء وقت الأداء جميع الوقت وليس كل ما وقع في وقت الأداء يكون أداء وإنما كل ما وصف فيه كونه أداء فهو في وقت في وقت الاداء على التفصيل الذي ذكرناه لقوله فيه فعل الكل أو ركعه قبل خروج وقته وذلك هو الوقت من اوله إلى اخره وحينئذ نكون وقت القضاء مقابلا لهذا فإذا قلنا القضاء فعل الكل بعد خروج وقته يكون المراد بعد خروج وقت الأداء المتقدم هو جميع الوقت اذا هذا حاصل ما مر معنا مع زيادات تتعلق بالقضاء والاداء عرفنا فيما سبق ما ذكره الناظم وزدنا عليه ما ذكره بعضهم وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركان به القضاء وذكرنا ان الناظم قد ترك قيدا وقيدين من صاحب الاصل لانه سغن عنه بما ذكر وقد انتهى الحد عند قوله مستدركان به القضاء أي القضاء هو فعل كل ما فعله كل ما مضى وقت له حال كونه مستدركا به أي بهذا الفعل مع سبق ماذا مع سبق مقتضن للفعل يعني طالب للفعل ما سبق مقتضن اي طالب للفعل بأن يكون القضاء يترتب على هذا أن يكون القضاء يوصف به العبادة الواجبه والعبادة المندوبه والعباده المندوبه وقفنا عند قول الطوفي قال الطوفي والقضاء فعل المأمور به خارج الوقت فعل المأمور به خارج الوقت عرف ماذا عرف القضاء أو المقضي اه عرف القضاء او المقضي فعل المأمور به فعل قلنا إذا قال فعل فالمراد به المعنى المصدر واذا قال ما فعل المراد به اسم المفعول فارقم بينه بين النوعين اذا عرف ماذا في الاصل قال الفعل كله اذا اراد به المعنى المصدريه معنى المصدر قال الطوفي القضاء فعل المامور به خارج الوقت هذا على مذهب الاصولي لم يزيد البعض لم يزيد البعض وانما قال فعل المامور به يعني جميعهم اذا اوفق المامور به صرف الى اير الجميع فعل المامور به فشمل المأمور هنا ماذا الواجب المأمور امر ايجاب والندب المأمور امر استحباب اذا الواجب يوصف بالقضاء وكذلك المندوب يوصف به بالقضاء كما مر معنا خارج الوقت يعني وقته المحدد له خارج الوقت أي الوقت المحدد له من جهه الشرع أي بعد خروجه لفوات فعله في الوقت لعذر أو غيره العذر أو غيره قلنا لغير العذر هذا محل الوفاق أما للعذر فهذا محل خلاف كالحائض والمريض والمسافر وياتي كلام الطوفي هنا ثم بعدما شرح هذا الحد وهو لصاحب الروضة ابي محمد القدام رحمه وهو على المشهور على مشجر هذا على المشهور بمعنى ان التعاريف وتقاربه كلها تدل على فعل المأمور به بعد خروج وقته وإن كان المأمور به قد ينازعون في كون القضاء هنا مختصا به بالواجب يعني المندوب هل يوصل بالقضاء او لا محل نزاع أما الواجب فهو محل اتفاق إن أنه اذا فعل خارج الوقت يسمى ماذا يسمى قضاء هذا محل اتفاق لكن المندوب هذا محله محل نزاع فزاد بهذا الحد بيان أن المندوب يكون داخل في مفهوم القضاء ثم اشار الى ان هذا القضاء إنما هو وصف يعرف من حيث من حيث المعنى المصدر لا من حيث المعنى الذي هو اسم المفعول ثم بعد ذلك بعدما شرح قال هذا الذي ذكرناه هو شرح عبارة المختصر تصر ما هو تصر الروضة سمى البلبل وهو قد شرحه وهو اختصره اختصر الروضة و شرحه وشرحه يعتبر من أنفس ما كتب فيه في أصول الفقه هو جمع بين أمرين جمع بين اللغة والأصول ولذلك حرر مسائل على على طريقه الأصوليين الكبار جدا عين هذا الكتاب يعتبر موسوعه ولذلك استفاد منه كثيرا المردوي في في التحبيين حنا من بعدهم أكثرهم يأخذون منه نحن كثير منات في الدرس من كلام الطوف في شرح البلبل قال بعد ذلك هذا الذي ذكرناه هو شرح عبارة المختصر على ما اشار اليه الشيخ ابو محمد في الروضة قال وفيه تكلف يعني يعترض هذا الحد على شغلتي وفيه تكلف بل وعدم تحقيق لحد القضاء هذه تهمه فيه تكلف وعدم تحقيق لحد القضاء يعني فيه مدخلون مدخلون قال والاحسن في حده ما ذكره القرافي مالك صاحب الفروق قال والاحسن في حد ما ذكره القرافي حيث قال القضاء ايقاع العباده خارج وقتها وافقنا او هل في زياده في هذه الجمله فعل المامور به خارج الوقت قال القرافي ايقاع العباده خارج وقتها الذي عينه الشرع تحدى وانما زاد ماذا زاد كلمه يرى الطوف انها لابد منها وهي لمصلحة فيه لمصلحة في يعني في ذلك الوقت فزاد القرافي الذي جعله أحسن من غيره زاد ماذا ولو عبر بانه ينبغي التقيير فعل المأمور به خارج الوقت بعد خروج الوقت لمصلحه فيه حينئذ قلنا هذا ماذا في استدراكم من حيث القيد اذا قال قرافي القضاء ايقاع العباده خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحه فيه اي في الوقت وهذا مر معنا أن القاعدة أن كل ما قيده الشرع بوقت له أول واخر إنما هو لماذا لمصلحة لا نعلمها لماذا لأن افعال الباري جل وعلا واحكامه الكونيه والشرعيه معلله بمعنى انها لا تقع إلا على حكم عظيم قد يبين جل وعلا بعضها فقول السارق الزان إلى الاخر الاحكام تبين وبعضها قد لا يبين وما لا يبين قد يستنبط أهل العلمين بعض الحكم وبعضها قد لا يمكن الاستنباط منها فاقات الصلوات مثلا هذا لا يمكن استنباطه وان تكلف بعض الفقهاء لكن الصواب انه نقول لا نعلم الحكمه من تعيين هذه الانقاط كقول الصلاة كذلك 4 و2 و3 الى اخره به بذلك لكن لا تخلوا عن حكمة لا تخلوا عن الحكمه وندعي اجماع الصحابه على ذلك خلافا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال بان اهل السنه اختلفوا في هذه المسألة على قولين هل تعلل احكام الباري جل وعلا افعاله ام لا فاكثر اهل السنه والجماعه على انها تعلل وقال بعض اهل السنه والجماعه انها لا تعلل هذا التفصيل في نظر فان هذا مخالف لما عليه الصحابه رضى الله تعالى عنه لم يفهموا من سائل النصوص الداله على التعليل إلا التعليل اذ لو فهموا خلاف النص لتكلموا به عنيد بعض اهل السنه الذين نفوا التعليل من اين جئتم بهذا النفي هل لكم سلف من الصحابه ان قالوا نعم لهم سلف قلنا من اهل السنه في هذه المساله وإلا نقول الان عصر انه لا لا يعتبر هذا القول لاهل السنة واهل واضح هذا هذا التقسيم في نظر بل المساله محل محل اجماع محل اجماع انتبه المساله حكايه اجماع والنظر في مثل هذه المسائل اذا قال لمصلحه فيهم أي في الوقت قال احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به عرفنا أن الحج أمر به الشرع وعين الوقت ولم يحد عين الوقت اولى عين الوقت زكاه المال عين الوقت كفارات عين الوقت لكن هل حدها لها اول ولها اخر الجواب لا قال طوفي طبعا لهذا الذي ذكره القرافي أن هذا النوع عينه الشارح وله جهتان اولا كونه مأمورا به ثانيا كونه مقصودا لذاته يعني المصلحة في الفعل لا في الوقت ولذلك لم يعين له لم يحدد له وقتا لما لم يحدد له وقتا دل على أن المراد منه ماذا المراد منه الفعل ذاته واما ما حدد له وقتا اولا واخرا فهذا المراد منه ماذا مع كونه مطلوبا لذاته كذلك مطلوب أن يقع في في الوقت حينئذ كيف نحترز عن هذا النوع الذي هو الحج والزكاه المال نقول لمصلحة فيه أي في الوقت فيه في الوقت بمعنى أن ما عين الشارع له وحدد له وقتا اولا واخرا الملحظ فيه في أي شيء في الوقت نفسه فالمصلحه في الوقت مع كون المامور به كذلك مرادا لمصلحة أما ما لم يعين له لما لم يحدد له وقتا فالمصلحه فيه في لا في في وقته اذا نحترث عن هذا النوع بقوله لمصلحه فيه اي في الوقت فالعبره حينئذ بماذا بالوقت مع كون العبره كذلك بالفعل فلا ياتي الثاني على على الاول قال احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحه المامور به كالفوريات التي عين الشرع لها الزمن الذي يلي ورود الأمر يعني هو على الفور حج على الفور اولا على الفور اذا عين له او لا عين له اذا ما المراد بتعيين الشرع لهذا الوقت نقول أن يقع بعد المأمور به بعد الأمر مباشرة فلا يتاخر هذا المراد بكون ماذا بكون على الفور ليس على الفور له أن يؤخر إلى ما شاء الله لكن نقول الصواب انه على على الفور حينئذ ما المراد بكونه هذا الضرور الذي عينه الشارع من جهة الامر به وجعله على الفور هل المراد به الزمن او الفعل لذاته المراد به الثاني اذ لو كان المراد به الزمن لجعل له وقتا كالصلوات الخمس قال احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به يعني لا لمصلحه الوقت فما عين له الشارع كانه يقول لك قاعده ما عين الشارع له وقتا ابتداء وانتهاء لاحظ مصلحه الوقت وما لم يعين الشارع له وقتا ابتداء وانتهاء فلاحظ فيه الشارع الفعل ذاته هذا كالشأن في ماذا في فرض العين وفرض الكفايه ليس كذلك فرض العين اراد الشارع الشخص وفرض الكفايه اراد الشارع الفعل اذا فرق بينهما بأن يراد الشخص أو يراد الفعل هنا أراد ماذا أراد في الفوريات الفعل ولم يرد الوقت اذ لو كان المراد الوقت وفيه مصلحه لعين له حدد له وقته كما حدد للصلاه الخمسه ما حدد له وقتا ابتداء وانتهاء فالمصلحه في في الوقت اذا فرق بينه بين المأمور الذي حد له وقت فالمصلحه في الوقت وبين مامور لم يحدد له وقت فالمصلحه في في فعله كما الشان في فرض العين وفرض الكفايه قال احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المامور به للفعل كالفوريات التي عين الشرع لها الزمن الذي يلي ورود الامر يلي ورود الامر مباشره لان الصواب ان صيغه افعال تدل على الفور صواب تدل على على الفوري وكونه للفوري اصل المذهبي اصل مذهبي فان في المامورات أي في الفعل نفسه كانت لا في الوقت الفوري كانت في الفعل ذاته لا في الوقت لان الشرع لم يلحقه الوقت بدليل ماذا بدليل أن ثم عبادات عين لها اولا واخرا فدل على أن له مصلحة فيها في كون العبادة تقع في هذا الوقت وبعض العبادات لم يعين لها وقتا يعني لم يحدد فدل على أن مقصوده الاصلي هو ايقاع هذه العباده قال بخلاف الأوقات المعينه للعبادات فإن المصلحه في اوقاتها في اوقاتها وهذا مما يؤكد لك مساله ماذا من تعمد إخراج العبادة المحدده عن وقتها المشروع لها دون عذر شرعي حينئذ نقول هذا يحتاج إلى نص يحتاج الى نص فمن أخرج الصلاة متعمدا عن وقتها الصواب انه يكفر قلنا لا يكفر حينئذ نقول ماذا هل له ان يقضي هذه الصلاه متعمد قل لا لا يجوز له قضاؤه بدعه دخل في قول صلى الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو, فهو رد على مثله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الله عز وجل أمر بعبادته وهي مؤقته عين اذا امر أن تصلي أو توقع الصلاه من بين الساعه 12 الى الرابعه تصليت الساعه الخامسه ما امرك بهذا الصلاه اذا هذا الصلاه مامور بها الجواب لا هل هي عين ما وقع او يقع بين الوقتين الجواب لا هذه صلاه محدثه بدعه لا تسمى ظهرا لأن الظهر ماذا له وقت محدد اذا هذا الوقت المحدد فيه مصلحه لايقاع صلاه الظهر فيه فدل ذلك على أنه لو اوقعها في غير هذا الزمن فليست بظهر صحيح ليست بظهر لماذا لان ما اذن الشارع بقضائه حينئذ بيانه ياتي بالنص وما لم يرد به نص فالاصل ايقاع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا قال وان كانت لا تظهر اذا قال بخلاف الاوقات المعينه للعبادات فإن المصلحه في أوقاتها مصلحه في أوقاتها اذا هذا الوقت مراد للشارع ما حدد لك الوقت ابتداء وانتهاء هكذا عبثا وانما حدده لماذا لمصلحه وحكمه قال وان كانت لا تظهر هذه المصلحه لا تظهر فازاله المنكر هذا واجب فوري لذلك من راى منكم منكرا فليغيره امر والامر اقتضي الوجمه فليغيره بعد زواله بايام بعد وقوعه بايام قل لا فوري بمعنى أن صيغه افعل تدل على على الفوري تدل على على قال فازاله المنكر وانقاذ الغريق ونحوه واجب على الفور لمصلحة في الإزالة نفسها والإنقاذ في أي وقت كان يعني سواء وقع المنكر بعد الفجر وقع بعده بساعتين وقع بعده بثلاث ساعات قبل صلاه الظهر اذا لا يتقيد لماذا لأن وقوع المنكر ليس له وقت فاجابه انكار المنكر ينبغي أن يكون ماذا ليس له وقت لا يحدد اذا ما المصلحه في شرعيه انكار المنكر هو ازاله المنكر اذا تقييده بوقت ابتداء وانتهاء هذا يخالف ما الاصل فيه الإطلاق ولذلك قال فازاله المنكر وانقاذ الغريق ونحوه واجب على الفاول لمصلحة في الإزالة نفسها والانقاذ في أي وقت كان وأما تعيين وقت الزوال للظهر وسائل أوقات الصلوات لها دون غيرها من الأوقات فهو لمصلحة في الوقت استسال الله تعالى بعلمها ساتر الله تعالى بعلم اذا ايقاع العباده خارجه وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه أي في الوقت أخرج ماذا ما كانت المصلحه في فعل المأمور به في عليه المامور به فعينئذ الحج وما لا وقت له الا الفور خرج بهذا القيد صار احتياطا عن هذا النوع ولذلك قال وعلى هذا التقدير تخرج صوره الزكاه والصلاه الفائته اذا فعل بعد تاخيرهما عن وقت وجوبهما عن كونهما قضاءا بمقتضى هذا الحد عرفنا أنه إذا اذا شرع له القضاء اذا شرع له القضاء ثم اخره هل يسمى قضاء القضاء قل لا يسمى قضاء القضاء لماذا ها قلنا يلزم منه التسلسل وهو وهو موتنا. هنا اورد الطوفي بقول لمصلحه فيه حينئذ نقول اخراج العباده عن الوقت المقدر لها فيه مصلحه لكن تاخير وقت قضاء القضاء هل فيه مصلحه او لا هل فيه مصلحه او لا لانه ليس ليس مقدر من جهه الشرع انما المصلحه تكون فيما قدره الشارع وهو قد أخر القضاء فلا يسمى قضاء القضاء لماذا لأن هذا الوقت لم يقدره الشارع من حيث البدايه والانتهاء فلم يكن له فيه مصلحه ولذلك قالوا على هذا التقدير تخرج صورة الزكاه والصلاه الفائته اذا فعل بعد تأخيرهما وجب القضاء حينئذ وجب أن ياتي به على الفور لكنه اخره فلا يسمى قضاء القضاء نقول لان هذا الوقت لم يقدر من جهه الشارع فليس له اولا ولا اخر ثم الثاني ليس فيه مصلحة لأن المصلح هو في ايجاد المأمور به فحسب عن كونهما قضاء بمقتضى هذا الحد لان هما فوريتان مصلحتهما في فعلهما لا في وقتهما اذا لو كان الوقت مرادا هنا لحدده الشارع ويطرد هذا في الحج حيث قلنا بوجوبه على الفور اذ المصلحة في فعله لا في وقته من حيث هو مامور به لا من حيث كونه عباده او حجا اذا الحج هل يسمى قضاءا لو أخره قلنا لا يسمى قضاءا وانما سماه الفقهاء قضاء بماذا لانه اشبه ها المؤدى اشبه المؤدى في في فإذا له جهتان احداهما جهه كونه مامورا به على الفور هذا فمصلحته فيه والمطلوب فيه الفعل والثانيه كونه عباده فالمصلحه فيه وفي وقته الخاص وهي اشهر وهي الحج وهذا المكان يحتمل اكثر من من هذا اذا قول رحمه الله تعالى ترجيحا لتعريف القرافي لانه زاد كلمة لمصلحة فيه اين يكون الشرع قد قدر هذا الوقت ابتداء وانتهاء لمصلحه ما عداه ليس للشارع فيه مصلحه فدل ذلك على ماذا على أن ما كان من المأمور به المراد به الفور حينئذ نقول مصلحته في الفعل فقط لا, لا في وقته وحينئذ لا لا نسمي ما أخره لا نسميه قضائا لماذا لكون المصلحه في فعل المأمور به لا في الوقت كانقاذ الغريق و... وما مر قال الطوفي وقيل لا يسمى قضاء ما فات العذر هذا مر معنا أن القضاء يشتمل على صورتين الصوره الاولى ما كان لغير عذر كالمتعمد إذا أخرج الصلاه عن وقتها أو افطر عمدا بنهار رمضان اتفقوا على أنه بالجمله اتفقوا على انه اذا فعله بعد خروج وقته يسمى يسمى قضاءا واما اذا كان لم ياتي بالعباده في وقتها المحددة لها شرعا أو المحدد لها شرعا لعذر هل يسمى قضاء أو اداء فيه خلاف بين بين الفقهاء أو بين الاصوليين قال الطوفي وقيل هذا ضعفه بمعنى ان الصوم ماذا انه يسمى يسمى, قضاءً يسمى قضاءً. وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر قال هذا قول يتضمن تفصيلا في القضاء أي ان كان فوات المأمور به في وقته لا لعذر ففعله بعد الوقت يكون قضاء لا لعذر ففعله بعد الوقت يكون قضاء وان كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت قضاء كالحائض اذا افطرت في نهار رمضان ثم صامت بعد خروج الوقت يسمى ماذا يسمى اداء عن هذا القول وكذلك المسافر والمريد إذا افطر في هذه رمضان ثم صام بعد خروج الشهر وهو محل القضاء يسمى ماذا يسمى اداءا ولا يسمى قضاءا والجامع ان فطره هذه الاصناف الثلاثه انما كان لعذر وما كان العذر ففعله بعد خروج وقته لا يسمى قضاء بل يسمى اداء قال كالحائض والمريد والمسافر يفوتهم صوم رمضان لعذر كالحائض العذر الحيض والسفر فيستدركونه بعدهم دليلهم ما هو قالوا دليلهم على أن هذا لا يكون قضاء قالوا لعدم وجوبه عليهم حال العذر والحائض لا يجب عليها ان تصوم اذا ما هو القضاء هو السدراك ما وجب في الوقت والصوم لم يجب على الحائض حينئذ كيف يسمى قضاء قالوا كذلك المسافر والمريض لم يجب عليهما الصوم في الشهر حينئذ إذا خرج الوقت ففعل الصوم حينئذ لا يسمى قضاء لماذا لان القضاء استدراك لما وجب وهذا لم يجب يؤكد ذلك انهم لو ماتوا حال فطرهم هل يكون عصات الجواب لا اذا نفي المعصيه عنهم إنما يدل على أنه لم يجب عليهم اذ لو وجب فتركوا لكانوا عصاة اذا هذا دليل ما قال بان من افطر لعذر أو اخرج العبادة لعذر لا يسمى فعله بعد خروج الوقت قضاءا قالوا لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لوماتوا فيه لو ماتوا فيه عينذ لو يسمى ماذا لو يسمى قضاء فكانهم لم يلتفتوا إلى سبب الوجوب وإنما كان المحط في النظر ماذا هو وجوب العبادة هل وجب عليهم الصوم ام لا اما سبب الوجوب هذا اللي يلتفتوا اليه ورد هذا القول الذي فصل فيه بين أن يكون الترك لا لعذر فيكون قضاء وبين أن يكون لعذر فلا يكون قضاء بوجوب وجه الأول بوجوب نيه القضاء عليهم اجماعا قالوا هؤلاء الحائض والمريض والمسافر إذا قضوا ولا نقول قضوا نقول اذا صام بعد خروج الوقت ماذا ينوون اداء ام قضاء حكي الاجماع وان صح الاجماع فيكون حجه حكي الاجماع على انهم, أنهم ينوون ماذا القضاء اذا كيف ينوي القضاء لما ها لما لم يجب عليه في الوقت هل يصح هذا قالوا اذا لا يصح اذا الاجماع على انهم ينوون القضاء دل على أنه قد وجب عليهم قد وجب عليهم لكن لا باعتبار ذاته وانما باعتبار العقاد السبب كما كما سياتي بوجوب نية القضاء عليهم اجماعا ومعنى هذا أن الحائضه والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم تجب عليهم نيه القضاء بالاجماع ينوي القضاء وكل ما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء لا هو فهو قضاء اذا لو كان أداء لما جاز ان ينمو القضاء فيه لأنهم حينئذ ينمون غير الواجب عليهم فلا يكون لهم إذا نوى الأداء إذا لا يكون له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وانما لكل وانما لكل ها ما نوى وهذا قد نوى الاداء فلا يكون له وهو انما قد وجب عليه ماذا وجب عليه القضاء اذا الحجة الاولى في اجماع اهل العلم على ان هؤلاء اذا زال عذرهم ثم صاموا إنما ينوون القضاء هذا دل على أن فعلهم يكون قضاء قال الشيخ الأمين في هذا الوجه وهو الاجماع في المذكرة فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع يعني اقوى دليل هو الاجماع على أنه إنما يجب عليهم نية القضاء الوجه الثاني قول عائشه رضي الله عنها كنا نحيظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه رواه ابن ماجه والتلمذي حسنه معناه الصحيح فسمته ها قضاء سمته قضاء اذا فنؤمر بقضاء الصوم متى يكون هذا قضاء الصوم في رمضان أو بعد رمضان بعد رمضان اذا هو قضاء هل يحتمل ان يكون اداء الجواب لنا إذا لا يحتمل هنا في قول قضاء أن يكون بمعنى الأداء فلو قيل هذا ينتقض بالقاعده التي نذكرها دائما وهي أننا لا نحمل نصوص الوحيين على ماذا على الصلاحات قل هذا ليس على الاطلاق لا اثباتا ولا نفيا وإنما نقول ماذا الأصل حمل اللفظ على معناه اللغوي إلا اذا دلت القرائن على أن المراد به ماذا المعنى للصلاح فنحمله عليه وهذا منه بمعنى ان قضاءهن في قول عائشه المراد به المعنى للصلاح لماذا لان قالت فنؤمر بقضاء الصوم هذا استدراك لما فات ويمتنع ان يكون القضاء هنا بمعنى الاداء صحيح ام لا يمتنع ولا يمتنع يمتنع ان يكون القضاء هنا بمعنى الأداء لأن القضاء كما مر معنى في لسان العرب ياتي بمعنى بمعنى الاداء اذا لا يمكن حمل اللفظ هنا على معناه اللغوي وانما نحمل على المعنى الاصلاحي وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على, على ذلك اذا فسمته قضاء وقطع أنه ليس باداء لخروج وقته المحدد له شرعا وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه قضاء ويامر بهم و... ويامر به يعني يامر بالقضاء هذا دليل واضح بين ككالسابع بمعنى أن ما كان لعذر هذا كما يقال يعني حديث النص في محل النزاع الحائض يجب عليها أو لا يجب سمي فعلها بعد خروج الوقت قضاء اذن الصواب ان نسمي ماذا نسمي قضاء قال الشيخ الامين في المذكره بحديث عائشه لما أورده صاحب الاصل الروضه قال لا دليل فيه ليس فيه دليل على انه يسمى ماذا يسمى قضاء لان إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العباده مطلقا في وقتها ام لا وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت الصلاح خاص للأصليين والفقهاء فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لأن الصلاح المذكور حادث بعدها هذه القاعده التي نذكرها لا نحمل الالفاظ على ماذا على المعنى الاصلاحي لأنه, لانه حادث اذا كل لفظ على هذا كلام اذكره الشيخ رحمه الله تعالى كل لفظ الاصلاحي وافق لفظا لغويا جاء في الشرع فلا يحمل عليه مطلقا لا يحمل عليه مطلقا قال الطوفي لا يقال إنما سماه قضاءا لغة على النقيض مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لا يقال انما سماه قضاء لغه والقضاء والأداء في اللغة قد يكونان بمعنى واحد نحو قضيت الدين واديته لان نقول الجواب هو وان كان في اللغة كذلك إلا أن الفاظ الشارع المبينه لاحكام الشرع إنما تحمل على موضوعاتها الشرعية للصلاحية والقضاء والأداء في الاصلاح الشرع متغايران كما تقر قولان متقابلان الشيخ الأمين يرى أنه لا يحمل مطلقا والطوفي يرى انه يحمل مطلقا وكلاهما مجانبان للصواب بل الصواب التفصيل لا نقول كما قال الامين بانه لا يحمل مطلقا ولا نقول كما قال الطوفي بانه يحمل مطلقا وانما نقول هذه نعم هي صلاحات حادثه لكن قد يتوافق اللفظ النبوي مع اللفظ للصلاح باعتبار ماذا باعتبار القرائن لأن المراد بالصلاح تبي تبي هذه المراد بالصلاح هو مسمى اللفظ لللفظ صحيح ادرك هذه حتى تفهم الكلام المتناقض هذا بين الطوفي وصاحب المذكرة المراد مسمى للصلاح لا للصلاح إذا قيل الواجب هات بالواجب لانه اوضح شيء إذا قيل الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه هنا عندنا واجب وعندنا مسمى الواجب سمى الواجب فقلنا كلما وجد مسمى الواجب فهو واجب سواء جاءت تسميته في الشرع واجبا ام لا صحيح كلما أثيب فاعله وعوقب تاركه سمي واجبا سواء أطلق عليه الشرع الشارع لفظ واجب او لا وليس كلما وجد لفظ واجب فنفسره بما اصيب فاعله وعقبه ذلك اذا على هذا التقرير قد يتحد اللفظ النبوي مع عل الحادث مع عل الصلاح الحادث وقد يختلفان لأننا إذا نظرنا إلى مسمى الواجب نظرنا إلى القرائن الى الى القرائن فقلنا قرائن دلت على انما على ان هذا الفعل المأمور به في الشرع يثاب فاعله ويعاقب تاركه نسميه ماذا نسميه واجبا ولذلك ما جاء في الشرع أن صلاه في القرآن على جهه الخصوص ما جاء تسميه الصلوات الخمس ماذا انها من الواجبات أو المكتوبات انما قال اقيم قل صيغه افعل تدل على ماذا على الوجوب دلت على الوجوب اذا الوجوب مفهوم من صيغه افعل ما الذي دلنا على ان صيغه افعل تدل على الوجوب قرائن وادله عامه اذا نظرنا الى ماذا إلى المعنى حينئذ الشيخ الامين اراد الاستدلال بكون حديث عائشه يستفاد منه أن ما فعلته بعد خروج وقت الصوم أنه قضاء بكونه معنا حادثا فلا يحمل عليه اللفظ النبوي قلنا نعم هذا الاصره والطوفي جعل أن كل ما فيه السرعه من الصلاحات الحادث عند الاصولين وجاء اللفظ بعين في الكتاب والسنه فسر مباشرة بالصلاح الحادث وكلهما مجانب للصواب للصواب اننا ننظر للمعنى فمتى ما نقل ان العباده قد فعلت بعد وقتها عينذا يقال هذا صدق عليه حد القضاء سواء جاء تسميته في الشرع قضاء او لا ونسميه قضاء لماذا لان العبره بالمعنى عبر بي بالمعنى إذا كان كذلك فهذان القولان متقابلان والصواب هو هو التفصيل ونظرنا في حديث عائشه وجدنا أنه لا يمكن ولعل الشيخ الامين لم يتنبه لهذا رحمه الله عللا لا يمكن حمل اللفظ على المعنى اللغوي لماذا كنا نحيض اذا جاء المانع صحيح كنا نحيض اذا جاء المانع ما نعني ماذا من الاداء قالت فنؤمر بقضاء الصوم اذا نحيض هذا منع من الاداء قطعا وهذا محل اجماع فدل ذلك على أن المراد بالقضاء هنا ليس الاداء ليس الاداء وانما المراد به ماذا فعل العبادة بعد خروج وقتها اذا يتعذر هنا أن يسمى ان يسمى اداء اذ الاصل في الأداء اقاء العبادة في وقتها المقدر لها شرعا هذا الوجه الثاني ها الاستدلال بحديث عائشه وان نستفيد منه كذلك أن فائدة مهمة ان القضاء بأمر جديد ليس بالأمر الاول انما هو بأمر جديد قلنا نوامر ولا نؤمر, نؤمر ولا نوامر مع وجود الاصول مع وجود الاصول الوجه الثالث ان ثبوت العباده بالذمه غير ممتنع ثبوت العبادة في الذمه غير ممتنع كما أن ثبوت دين الآدمي في الذمه غير ممتنع كذلك الذمه محل الاعتبار بمعنى انه يلزمه أن ياتي بهذا الفعل او ان يؤدي هذا المال الذي قد أخذه دينا واذا كان ثبوتا بالذمه وإذا كان ثبوته يعني عباده في الذمة جائزا كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمه قضاء كدين الادمين يريد ان يقرر بأن ثبوت العبادة قد يكون على مرتبتين يثبت بالذمه والأداء في الوقت يثبت في الذمه لا بالأداء في الوقت لعدم القدرة على الامتثال عدم القدره على الامتثال حينئذ عائشه رضي الله تعالى عنها لما قال كنا نحيظ اذا وجد ماذا وجد سبب الوجوب وهو دخول شهر الصوم رؤيه الهلال وهي مكلفه عندهاليه التكليف لانه لو دخل شهر رمضان وكان طفله غير مكلفه ما وجب عليها اذا وجد الامرين قيام السببي سبب الوجوب عقاده من حيث دخول الشهر ومن حيث من دخل عليه الشهر عنده اهليه التكليف حينئذ ثبت بالذمه ثبت بالذمه ماذا صوم رمضان ان امكن أن يؤدى اديا الا يتمكن بقي ماذا الثبوت بالذمه في حال فعل وبعد خروج وقته يكون قد فعل واجبا عليه في الوقت وعلى واجبا عليه فيه في الوقت قال والدليل على عدم امتناع ثبوت العباده بالذمه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله احق بالقضاء يعني من دين الانسان فذما دينان دين لله عز وجل ودين للآدم كل منهما ثابت بالذمه ليس كذلك لانه شبه دين الله تعالى بدين الادم ودين الادم ثابت في الذمه فدل على أن دين الله تعالى كذلك يثبت في في الذمه وبين أن تاديه دين الله تعالى أحق بي قضائي من ديني الادم فشبه دين الله تعالى باي بدين الادمي في القضاء الذي الثبوت بالذمه من لوازمه فدل على أن دين الله سبحانه وتعالى يثبت في الذمه والعبادات من دينه عبادات من دينه فيثبت في في الذمه ولان معنى الثبوت بالذمه هو ان المكلف يجب عليه الفعل متراخيا هذا المراد به بكونه ثبت بالذمه الذمه امر اعتباري كون المكلف وجب عليه أن ياتي بالعباده لكن متى بعد خروج الوقت اذا هي واجبه عليه او لا واجبه عليه ما سبب الحكم بوجوب العباده عليه في الذمه لا اداءا انعقاد السبب الوجوب عقاد سبب الوجوب وهذا ممكن في العبادات وغيرها فيجب في الذمة ويسادرك فعلها به بالقضاء هذه ثلاثه ادله أولا الاجماع هذا واضح مبين وهو نافي الخلاف ثانيا الاجماع على ماذا على أن من صام بعد زوال العذر إنما ينوي القضاء وهذا يدل على أنه قضاء ثانيا حديث عائشه وجل الاستدلال واضح ثالثا أن هذه العباده التي لم تتمكن الحائض من أدائها هي ثابتة في الزمة لكن ثبوتها على وجه الوجوب لانه واجبه حينئذ صارت كدين كدين كما هو الشان فيه في دين الادم كما أن دين الادم يجب قضاؤه لكونه ثبت بالذمه كذلك دين الله تعالى يجب قضاؤه لكونه ثبت بالذمه فاما قولهم العباده غير واجبة حال العذر صحيح ام لا قالوا لكون العباده غير واجبه حال العذر ولذلك لو مات مات غير عصاه هذا صحيح ام لا هي تفصيل لم تجب أداء لم تجب اداءا لأن عرفنا فيما سبق انها ثبتت في, في الذمة فهي واجبه ينفي كون العباده واجبه عليهم هذا باطلاق في نظرنا اما قولهم العباده غير واجبه الحال العذر قلنا ادائها هو الذي ليس بواجبها ادائها هو الذي ليس بواجب أما التزامها في الذمه فهو فهو واجب اذا ولذلك نقول امران عندما يدخل وقت الصلاة قيام الصلاه تعلق بذمه المكلف الاتيان بالصلاه ثم إذا قام وتوضا وصل برئة الذمة إذا دخل وقت الصلاه تعلق بذمة مكلف الصلاه خرج الوقت على كلام كثير من الفقهاء خرج الوقت فلم يصلي بقي ماذا الواجب متعلقا بذمته فلا تبرأ الذمة إلا الا به ولو بعد الخروج الوقت ولو كان متعمدا وهذه حجة الفقهاء بيد الله حق بي بالقضاء قلنا ادائها هو الذي ليس بواجب اما التزامها في الذمة فهو واجب وإنما لم يعصوا بموتهم حال العذر لأنهم غير مكلفين بفعلها حينئذ يعني سقط ماذا سقط الاداء والعقاب إن كان عقابا إنما يكون على تركي ترك الاداء اذا هم لم يخاطبوا بالاداء وانما خوطبوا خوطبوا بماذا بالقضاء إذا زال العذر حينئذ اتوا بالعبادة كالنائم والناس فهما مخاطبان بالوجوب ويسقط عنهما الاثم بترك الفعل حال النوم والنسيان لاجلي العذر النائم أن عقد في حقه سبب الوجوب يعني دخل الوقت وهو أهل للتكليف وانما منع النوم منه فصار ماذا غير مكلف بالاداء لكن بقي ذمته مشغولة بدليل النص من نام عن صلاه أو نسيها فهل يصليها إذا ذكرها اذا دل النص على أن الذمه مشغولة وان خروج الوقت خروج الوقت عنه ليس بسبب في اسقاط القضاء سنسميه قضاء أو اودان على الخلاف فيه كما مر معنا اذا ثبوت العباده في الذمة يستلزم ماذا أداءها مطلقا أداءها مطلقا بمعنى انه قد يكون في الوقت إذا لم يكن ثم عذر وقد يكون بعد الوقت إذا كان ثم عذر اذا الاصل في توجه الخطاب للمكلف هو ثبوت الاحكام والعبادات بذمم المكلفين ثم قد يتمكن من الأداء فيما كان مؤقتا فياتي بما بالواجبين وقد لا يتمكن من من ذلك ثم قال وسبب الخلاف في هذا يعني الحائض والمريض والمسافر هل فعلهم بعد الصوم صوم يكون اداء ام قضاء سبب الخلاف في هذا أن شرط القضاء هل هو تقدم وجوب الفعل او تقدم سببه فقط هل هذا او ذاك من قال تقدم الفعل حينئذ سماه ماذا ها اداء ومن قال تقدم سببه سماه قضاء فعلى الأول يعني تقدم وجوب الفعل لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاءا لانه لم يكن واجبا عليها فانتفى شرط القضاء فانتفى لانتفاء شرطه إذا لا يسمى قضاء انما يسمى يسمى اداء ولو خرج الوقت هذا قول وعلى الثاني الذي هو المعتبر هو انعقاد السبب فقط دون الوجوب يكون قضاء لأن حقيقة الوجوب وان انتفت لكن سبب الوجوب موجود وهو اهليتها للتكليف ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم اذا عرفنا ان سبب الخلاف هل الشرط في صدق قضاء هل هو تقدم الوجوب فقط أو تقدم السبب الوجوب وقال بالاول قال لم يجب الصوم عليهم لم يجب الصوم عليهم اذا لم يتقدم وجوب حينئذ يكون أداء بعد خروج الوقت ومن قال بالثاني قال لا ان عقد السبب ولم يتمكنوا تعلق بالذمه فيكون قضاء ثم قال ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم بالترك ما صورته ينعقد العقد احسنت ينعقد السبب ثم يترك فيكون بعد ذلك قضاء مع الاثم متى اذا تعمد الترك تعمد ترك الصلاه اخرجه عن الصلاة عن وقتها فصلاها بعد خروج الوقت هذا يسمى قضاء مع مع الاثم افطر عمدا في نهج رمضان ثم صام في شوال هذا قضاء او لا يسمى قضاء مع الإثم قل نعم مع الاثم اذا يتصور القضاء مع الإثم ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم بالترك كالتالك المتعمد المتمكن من الفعل وقد لا يكون مع الإثم كالنائم والحائض اذا هذا لا يعثم أو لا قل لا يعثم لانه معذور شرعا ثم المزين للاثم الذي يرفع الاثم قد يكون من جهه العبد بفعل هو كالسفر هذا من جهته هو وقد لا يكون كالحيض او لا كالحيض هذا ليس بيدها ثم قد يصح معه الاداء كالمرض يعني مريضا يستطيع ان يصوم صح او لا صام صح صوم او لا جمهور اهل العلم على انه صحيح خلافا لي من حزم رحمه الله وقد لا يصح إما شرعا كالحيض او عقلا كالنوم اذا التارك اذا عقد السبب الوجوب ثم ترك قد يفعله قضاءا مع الإثم وقد لا يكون مع الاثم قد يكون السبب قائما ثم قام مانع يمنع معه من الفعل هذا المانع قد لا يمنع من الفعل كالسفر وقد يمنع من من الفعل وهذا المانع قد يكون شرعيا كالحيض وقد يكون عقليا كالنوم قال الطوفي قلت التحقيق أن التزام العباده واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق وايقامها حينئذ غير واجب لاجل عذر اذا عندنا أمران التزام العبادة وهو ما سماه سابقا ب تعلق الخطاب بالذمه قل لم تبرئ الذمه إلا الا بالفعل وهذا متحد فيه من من كان معذوراً وغير المعذون من تمكن من الأداء ومن لم يتمكن من من الاداء تحقيق أن التزاما العبادة واجب حال العذري عملا بالخطاب السابق يعني الحائض إذا دخل عليها الشهر وهي قال يجب عليها أن تلتزم انه إذا زال ها الحيض وجب عليها ماذا القضاء اذا لولا المانع الذي هو الحيض لكانت من صائمات قال الفعل المقدر وقته الا من انعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاءا اجماعا عرفنا انه اذا انعقد السبب ها صار قضاء اذا لم ينعقد سببه لم يسمى قضاء لم ينعقد سبب الوجوب لا يسمى, لا يسمى قضاء طيب صبي غير مكلف دخل وقت الظهر والا يصلي حتى خرج الوقت ثم صلى هذه صلاه سميه قضاء ها. هل نسميها قضاء لا لا نسمي قضاء لماذا لان القضاء انما يتعلق بما اذا عقد سببه الوجوب هذا لمن عقد في في شان لانه غير مكلف لان الشرط ماذا من امرين اولا دخول الوقت سبب الوقت ثانيا اهليه ها اهليه المخاطب المكلف فاذا دخل شهر رمضان وهو صبي نقول يجب عليه الصوم هل يجب عليه الصوم لا يجب عليه الصوم مع كون ماذا انعقاد سبب الوجوب في حق المكلف قد قام لكن لكونه ماذا ليس اهلا لي للخطاب اذا الفعل المقدر وقته ان لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اجماع وإن انعقد سبب وجوبه وجب وجب كان فعله خارج الوقت قضاءا على الكلام السابق وإن انعقد سبب وجوبه ووجب كان فعله خارج الوقت قضاءا حقيقه للأمثلة السابقة وإن انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض سمي قضاءا أيضا على الصحيح لكنه مختلف فيه هل هو قضاء حقيقه او مجازا أو, او مجازا وهذا يفهم منه أن الخلاف ليس في كونه اداء وانما اتفقوا على أنه قضاء لكن هل هو حقيقه او مجازا وليس الأمر كذلك بل بعضهم يرى أنه, أنه أداء انه وليس بقضاء ثم من قال انه قضاء من من قال قضاء حقيقة ومن من قال مجازا والصواب انه القضاء الحقيقه وماخذ الخلاف أن القضاء في محل الوفاق هل كان لاستدراك مصلحتي من عقد السبب وجوبه فيكونها هنا حقيقة لان سبب الوجوب أو لاستدراك مصلحة ما وجب فيكونها هنا مجازا لعدم الوجوب قال هذا حاصل ما ذكره العامدي وهو تلخيص حسن وماخذ جيد يعني لخص ما ذكره العامدي هو الذي قرناه بعينه من مسائل قضاء نختم بها عباده صغير قالوا لا تسمى قضاء اجماعا عباده الصغير لما مر معنا قال ابن حمدان ولا اداه ولا ولا ادا لم تكن واجبته لكن لو قيل بان الاداء يدخل المندوبات ها حينئذ نسمى ماذا يسمى فعله فعل الصبي يسمى ادا لكن انتبه هل المندوب حكم تكليفي او لا بمعنى ان فعل الصبي اذا فعل مندوبا هل يكون قد فعله ما هو من شأن المكلفين او لا هذا مساله بحثه ان شاء الله تعالى في محله قال ابن حمدان ما لم ينعقد سبب وجوبه في الاوقات المقدرة فاذا فعل خارج الوقت لا يسمى قضاء لا يسمى قضاء قال المؤلف ولا اداء كظهر صبي قال الطوفي الكلام السابق الفعل المقدر وقته ايل لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاءا اجماعا قال البرماوي إذا لم ينعقد سبب الامر لم يكن فعله بعد انقضاء الوقت قضاء اجماعا لا حقيقة ولا مجاز يعني في شأن الصبي ليس قضاءا لا حقيقة ولا مجازة وانما اختلفوا في قضاء الحاض هل هو حقيقه او مجاز ولا تسوي بين المسالتين كما لو صلى الصبي الصلوات الفائته في حالة الصبر وليس الصبي مامورا بذلك شرعا لم لم ينعقد في حقه سببه سبب الوجوب لماذا لانه ان دخل الوقت إلا أن من تمام سبب الوجوب أن يكون ماذا اهلا للتكليف وهو ليس اهلا لي للتكليف مامورا بذلك شرعا حتى يقضي فإذا أثيب على العبادة فإن أثيب قال فثوابه الصبي على عبادته من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف لماذا لان مساله هناك مهمة جدا وهي يعني غير واضحه عند الاصوليين صوابا المندوب حكم تكليفي حكم تكليفي والحكم التكليفي إنما يخاط به من المكلف واذا فعل الصبي عبادة لا تخرج عن كونها ماذا اما واجبة أو او مندوبه عينن قد فعل ما هو من شأن مكلفين فكيف يقال انه غير مكلف ثم يقال المندوب مكلف به او حكم تكليفي فالجمع بينهما عسير ولذلك ذهب بعض المالكيه إلى أنه لا يقال بالتكليف إلا في شان الواجب والمحرم وهذا أقرب ما يمكن الخروج من المازق في هذه المساله وسياتي بحث وان شاء الله تعالى فيه بمحلها في والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين